إن هي إلا أسماء سميتموها سَمَّيْتُمُوهَا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 لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمعون تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 لا واحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطن فَلَنْ تُزَنَّ كُنُفَتُكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى في موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وذر أخرى وأن ليس لإنسان لي إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى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 وَأَنَّهُمْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ مِن الذَّكَرِ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أغنى ك عادل إلا وتموت ثم أبقى وقوم نوح من قبل إنه كانوا أظلم وأطرا والمؤت في كتاه فغشاه ما غشى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 الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون.